Book 2 Bjorten! 14 derør? Arbar der rasscher? Favor! Al Al1! Al Al1! er vid? Er falju opjt! Al fals opbjd! سولاً أرغول الشمس صفراء الشمس صفراء أبلسين أرغانجة البرتقالة برتقالية البرتقالة برتقالية كرس برد أرغت الكرزة حمراء الكرزة حمراء هملن ار بلو السماء زرقاء السماء زرقاء كرسة ارقونت العشب أخضر العشب أخضر يورن ار برون التربة بنية Bunneja. Skøn er grå. Alsphab er ramadie. Alsphab er er sorte. Itaraterne sauda. hjulene er sorte. Itaraterne Hvilken farve har sneen? Hvid. ما لون الثلج أبيض. ما لون الثلج أبيض. what <تصفيق> color ما لون الشمس أصفر. ما لون الشمس أصفر. what <تصفيق> orange. ما لون البرتقالة برتقالي. ما لون البرتقالة؟ برتقالي بلكن فاربه ها كيرسبيرد روج ما لون الكرز أحمر ما لون الكرز أحمر بلكن فاربه ها هيملن بلو ما لون السماء أزرق ما لون السماء أزرق ما لون العشب؟ أخضر ما لون العشب؟ أخضر ما لون التربة؟ بنية ما لون التربة؟ بنية Hvilken farve har skyen? Grå. Hvad er farven på skyen? Grå. Hvilken farve har dækken? Sort. Hvad er farven på hjulenes dæk?